يا حب حب وتغير من حبيتك صرت غالي علي يا ما اقبل من عايش الحل. و هالناس تريد الروح رايت صار سنين مو يومين تقبع العيون ومن أشو حبيتك و هالناس تريد الروح رايت من تحب إنسان كلها تصير عاشي يا رب ما تحبهم بس وحدي تحبني خايف لا يغيروك ويبعدوك عني دول قلبك الميري غير وحال الشال ومضمعوا بي ويحلمون انت تصير بسلو في دول قلبك الميري غير وحال فشل اما نقهرهم بحبنا هو يدحجني قول الهوم